وكل هذا مما يجمع كلمة المسلمين ويسد الطريق على الكفار والمشركين والمنافقين الذين يريدون أن يشتتوا المسلمين ويفرقوا جماعتهم كما هو مشاهد الآن في الأقطار التي حولنا أن الكفار تدخلوا أن الكفار تدخلوا فيها وأشاع الفتنة بين الراعي والرعية. حتى حصل ما تسمعون وما تقرأون من الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين علينا أن نعتصم بالله وأن نتوكل على الله وأن التزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلو أن المسلمين إذا اختلفوا يردون اختلافهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ويتولى ذلك علماؤهم وأهل الرأي فيهم لصلاح الأمور أما أن ترد إلى الكفار إلى مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة نردها إلى أعدائها إلى أعدائنا كما يقول الشاعر لا تسكون لذي ضغن لا ت لا لذي فت... فت... لا لذي ضغن فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم فنحن حينما نشتكي لأعدائنا نريد منهم أن يحلوا مشاكلنا فإننا كالجريح الذي يشتكي إلى سباع الطير لتنهش لحمه هذا شأنهم فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحل أمورنا ومشاكلنا فيما بيننا وعلى ضوء كتاب الله وسنة رسول الله وبالرجوع إلى علمائنا وأهل الرأي فينا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمذطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولكن كما قيل كالعيس في البيداء يقتلها الضم والماء على ظهورها محمول بيننا كتاب الله وسنة رسوله ولكن لا نرجع إليهما وإنما نرجع إلى الأنظمة الكهرية نرجع إلى المعاهدات الدولية إلى الأنظمة التي شرعها شرعها الكفار إن صلحت لهم على كفرهم لأنه ليس بعد الكفر ذنب فإنها لا تصلح لنا أبداً لأن الله أغنانا عنه لأن الله أغنانا عنها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والواجب أننا نحن نتولى حل مشاكل العالم بما عندنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أننا نرجع بمشاكلنا إلى أعدائنا وإلى أنظمة الكهر التي <تصفيق> لم تنفع أهلها حتى تنفعنا ولكن إذا عمية البصائر فإنها لا تعمل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.